فإن تبنا إليه قبلنا وارتضانا فسبحانه من إله عظيم كريم حليم سبحان من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحان من أنعم على عباده بجزيل العطاء سبحان من يعفو عن القبائح يوم الجزاء سبحان الله كثيرا والحمد لله كثيرا ونشكره على الدوام كثيرا أعطانا خيرا كثيرا وصرف عنا شرا كثيرا فسبحانا وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا سبحان من حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه إلهنا إلهنا وقفنا ببابك والملك لك وما خاب يا رب من أملك نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك نسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك إلهنا إلهنا حقق رجاءنا في موعدك،حقق رجاءنا في موعدك، وأذقنا بالقرآن لذة مناجاتك، وأذقنا بالقرآن لذة مناجاتك، وجعلنا من أهل مرضاتك املأ قلوبنا حبا لك وإيمانا بك. وخشية منك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك هذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم جَمِّلْ أَمْرَنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَعَافِنَا مَا أَبْقَيْتَنَا وَارْحَمْنَا إِذَا تَوْفَيْتَنَا وَارْحَمْ بَيْنَ يَدَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذُلَّ وَقُوفِنَا يَمِّنْ كِتَابَنَا وَيَسِّرْ حِسَابَنَا وَاجْعَلِ الرَّيَّانَ فِي الْجَنَّةِ بَابَنَا واجعل النبي صلى الله عليه وسلم شفيعنا وأسقنا من حوضه شربة هنيئة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 اللهم إنا نسألك أمنًا ليس بعده خوف وغنى ليس بعده فقر وسعادة ليس بعدها شقاء يا فاطر الأرض والسماء اللهم أنجل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم أنزل عليهم نصرك وتأيدك اللهم احفظهم بحفظك وأمنهم بأمانك وانصرهم بنصرك عاجلا غير آجل يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علم الخائفين منه وخوف العالمين بك ويقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك وإخبات المنيبين إليك وإنابة المخبتين لك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا وأصلح واحفظ أئمتنا وولا تؤمرونا وأيد بالحق والتوفيق إمامنا وولي أمرنا اجعل عمله في رضاك خذ بناصيته للبر والتقوى أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر فأجزلت له المثوبة والأجر ومحوت عنه كل ذنب ووزر يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أحبنا فيك وأحببناه فيك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 العذق من النيران والعذق من النيران سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين